بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعله فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة من شرح حال؛ في حروف المعاني وهو خاتمة هذا الكتاب وآخر درس فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعله وبعد قال اليوم المرادة رحمه الله تعالى الباب الخامس الخماسي الحروف الخماسية وهو ثلاثة حروف فأحدا متفقون على حرفيته وهو لكن والفها التي بعد اللام لا تكتب باتفاق الكتاب اتفق الكتاب على أن ألف لكن الذي بعد اللام لا تكتب الالف بعد اللام وهي اللام والالف والكاف والنون المشددة بحرفين قال واثنان فيهما خلافهما أنتما وأنتن إذا وقع فصلا أوله اذا ما معنى إذا وقع فصلا إذا وقع طمير فصل قال فاما لكن هذا هو الحرف الأول من الأحرف الخماسية الثلاثة التي أردها المؤلف وذكر بعض العلماء من الخماس لكن لأنها عندهم حرف مصدري لا يعود عليه لأنها تكون عندهم مصدرية وهما الفرار يونس ولا تحتاج إلى عائد قال لكنها فهو حرف استدراك ومعنى الاستدراك أن تنسب حكما لاسمها يخالف المحكم عليه قبلها كأنك لما أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك فتداركت بخبره إن سلبا وإن إجابا ولذلك لا يكون إلا بعد كلام ملفوظ به أو مقدر وقال بعضهم لكن الاستدراف التوكيد ولا تقع لكن إلا بين متنافعين بوجه ما فإن كان ما قبلها نقيضا لما بعدها نحو قام زيد لكن عمرا لم يقم أو ضدا نحو ما هذا أحمر لكنه اصفر جاز بلا خلاف وإن كان خلافا نحو ما أكل لكنه شرب ففيه خلاف الظاهر الجواز وإن كان يفاقل لم يجز للجماع وقال الزمخشري لكن الاستدراك توسطها بين كلامين متغيرين نفيا وإيجابا نفيا معروف النهي والإيجاب الإهبال قال فت فتستدرك بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي واستدراك الكلام ما هو الاستدراك الكلام الاستدراك الكلام هو تعقبه الاستدراك هو تعقب الكلام أو تعقيب الكلام تعقيب او تعقب بمعنى واحد يعني تعقيب الكلام بإثبات من يتوهم نفيه أو نفي من يتوهم ثبته هذا هو الاستدراك هذا حقيقة الاستدراك والله المستعان. قال فتستدرك بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي وذلك قولك ما جاءني زيد لكن عمرا جاءني وجاءني زيد لكن عمر لم يجي والتغير في المعنى بمنزلته في اللهم بمنزلته أي بمرتبته في اللهم كقولك فارقني زيد لكن عمرا حاضر يعني الحضور المفارقة يعني متغيرا زيد قال تقول وجاءني زيد لكن عمرا غائب أيضا المجد الغياب به المعنى، وقوله تعالى ولو أراكم كثيرا لجنتهم أزالتهم في الأور ولكن الله سلم ولكن الله سلم على معنى النفي وتضمن ما أراكهم كثيرا ولكن الله سلم الآن التسليم من الرؤية الكثير من رؤيتهم كثير كثيرين هذا نعمة. هذا نعمه ولكن الله سلم هذه ولكن الله سلم يعني تسليم الله من هذا الامر يعني ضد الرؤيه اي ما أراكهم كثيرا ولكنه ولكن الله سبحانه وتعالى اراك ارى المؤمنين ارى المؤمنين انهم قليل وليقضي الله وركان فعله كما في الايه ومن البصريين ان لكن بسيطه بسيطة يعني غير مركبة والأصل في الحروف البساطه ولا يعدل عن هذا إلا الزليل وهو حرف نادر لا مثال له في الأسماء لماذا لا مثال له في الأسماء ولا في الأفعال لأنه خماسي لأنه خماسي قال ابن يعيش وألفه وأصل ألفه اصل الالف الذي بعد اللام الذي يعني ماذا تنطق ولا تكتب باتفاق الكتاب قالوا وألفه اصل قال ابن يعيش والفه, وألفه اصل لان لا نعلم احدا قال ابن يعيش والفه اصل لان لا نعلم احدا يؤخذ بقوله ذهب الى ان الالفات في الحروف زائده يقولون الالفات في الاسماء الاعجميه وفي الافعال الجامده وفي الأسماء المبنية وفي الحروف كلها أصول في هذه الأربعة العليفات أصول في كم أبواب في أربعة أبواب آه في في الحروف هذا واحد في الافعال الجامده اثنين في الأسماء المبنية ثلاثه في الأسماء الجمعية اربعه هذا اجمع على هذا اجمع على هذا قال ذهب الى قال قال ابن عيش وألف وأصل لان لا نعلم لا نعلم احدا يؤخذ بقوله ذهب الى ان الالفات في الحروف زائده فلو سميت به لصار اسما وكانت الالفه زائدة ويكون زنه فاعلا لأن الألفاء لا تكون أصلا في ذوات الأربعة من أسماء الأفعال وقال الفراء لكن مركبة أصلها لكن لكن لكن أن فطرحت الهمزة ونونا لكن ونقل صاحب اللباب عن الكوفيين أنها مركبة صاحب اللباب قل لعله تاقدين محمد بن محمد الفاضل الإسرائيلي وأزم كتابه اللباب في النحو ولباب الإعراب في النحو وهذا الإسرائيلي هذا ماذا في سنة 84 هجرية حاشية أربعة قال ونقل صاحب اللباب عن الكوفيين أنها مركبة من الله وإنه والكف زائدة والها والهمزة محذوفة ونقله عنهم ابن يعيش أيضا قال وذهب الكوفيون لأنها مركبة واصلها إن زيدت عليها لا والكاف وهو قول حسن لندره البناء وعدم النظيم ويعيده دخول اللام في خبره كما تدخل في خبر إن على مذهبهم ومنه ولكنني من حبها لعميد وقد تقدم معنا البيت بكامله. قال المذهب الأول لضعف تركيب ثلاثة أشياء وجعلها حرفا واحدا أي ضعيف أيضا قال انتهى وقيل أنها مركبة من الله وكأنها والكوف التشبيه وأنها على أصلها ولذلك وقعت بين كلامين من نفي لسير ويثبث لغيره وهو راي السهيلي ودائما أرأ السهيلي من يأخذ بها خيرا ما يأخذ أرأى السهيلي ان شيخه في النحو صلبت عليه قال ولكن لها أحكام مذكورة في باب إنا نشير إليها هنا نشير هنا إلى بعضها فمنها أنها, لا تنصب, فمنها أنها تنصب الأسم وترفع الخبر تنصب الأسم بمعناه تقعل فيه النصب هي عام النصب في الأسماء وترفع الخبر وهي عام رفع الخبر وهي عام رفع عام النصب في وقت واحد لشبهها بالفعل لأنها تشبه الفعل استدرك كأخواتها يعني كأن واخواتها بقيت اينا واخواتها وتقدم مذهب من عجاز نصر بجعين بها وباخواتها صفحة كم 393 394 393 هذا الموضع الاول 393 والموضع الثاني 494 الثاني والموضع 393 قال ومنها أنها تكف بماء فتدخل لا منها تكف بما يعني تكف عن العمل فتدخل على الجملتين لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية فتدخل على الجملتين لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية قال في الإسمية تقول الشاعر ولكنما أهلي بواد أنيس أنيسه, أنيسة سباع تبغى الناس مثنا ومحدو قال والفعلية كقول مرأة القيس ولكن ما أسعى لمجد مؤثل أن المؤثل المؤطد وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي قال وتقدم قول من اجاز الاعمال وجعل ماء زائد ملغاه صفحة كم 395 395 ومنها أن اللام لا تدخل في خبرها خلاف الكوفيين وأما قول الشاعر ولكنني من حبها لا عميد فلا حجه فيه لأنه بيت المجهول لا يعرف له تمام ولا شاعر ولا راوي عدل يقول سمعته ممن يثق بعربيته هكذا قال ابن مالك وأيضا فانه متول على تقدير ولكن إنني فنقلت حركة الحمزه ثم حديث النضغم وإلى تطرق الاحتمال بطر الاستدلال في مثل هذا قال ومنها أنها قد تخفف فيبطل عملها خلافا ليونس والأخفش في ما إعمالها وقد سبق بيان مذهبهما صفحة 586 إلى 587 صفحة 586 إلى 587 قال وما سوى هذا من أحكام لكن فلا حاجة لذكره هنا والله أعلم وأما أنتمها وأنتن الحرف الثاني والثالث من أحرف المعاني الخماسية إذا وقع فصلا ففيهما خلاف المشهور وقد تقدم في أخواتهما تقدم في أخواتهما في الثناء في الثناء تقدم صفحة 350 إلى 351 عند ذكر هو وهي وهم طيب وتقدم أيضا في الثلاثي صفحة 418 عشر عند ذكر عند ذكر أنا وأنت وأنتي عند ذكر أنا وأنتي وأنتي وأنت وأنت وأنت وأنت وهما